فَمَحَوونَ آيَةَ الليْلِ وَجَعََّ آيَةَ النَّه لِمُ بِصِرَةً للتَبتَغُ للتَبتَغُ فَبلَِّر وَبِّكُمْ وَلتَعلَمُوا عَدَدَ السّنلَ وَْحِسَاب وَكُل شَيْئِ فَصَّلَّهُ تَفْصِلَ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 وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًا نُمِدُّهُمْ بِهَا أُولَئِكَ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا